يشأل بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسئينا ويتيما وأسيرا إنما 124. وقامكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 125. إنا نقاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 126. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 129-عاليهم ثياب سندس خبر وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 120-إن هذا كان وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تتع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُّ نَغَرًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَنقِرُ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا فَشَاءَ